قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأَمْنَعْتُم بِهَا وَأَنتُمْ أَنُزمُكمها وَأَن تُم لَها كارهون